بسم الله الرحمن الرحيم عبس وسوى إلا جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فَتَنْفعه الذِّكْرَ أَمَّا مَنْ إِسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصْدَى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى وَأَمَّا مَنْ جاء ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تناهى كلا إنها تذكر فمن شاء لك في صحف مكرمة مرفوعة طهرة بأيدي سفرة كرام من بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذ شئ يغني وجوه يوم إذ مسيرة ضاحكة مستبشرة وجوه يوم Quan cara